Book 2 30 36 36 téma közlekedés a közlekedés a közlekedés a közlekedés a közlekedés a a أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ مايك <تصفيق> بوس أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ ما ونالتكاب على الصم. أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن أأخذه؟ أتقال سانو. هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ أركل أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ Mennyibe kerül egy jegy? Bikem tevkirat szafar? Bikem tedd keretesz Hány megálló van a központik? Kem Adadu Mahatatavakov, hát te a waszatil medina? Kem added el Mahatat hátta tavakov, Hatta wasztel medina? Itt kell ki vagy leszánnia. ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. هاتوكل كي لساليا. ينبغي أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. او كوفتكزو مترو 5 بيرس المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. أكبتكزو بيلموس تيز برص موه ين. الترام التالي سيصل خلال عشر دقائق. الترام التالي سيصل خلال عشر دقائق. أكبتكزو بوس تيزن أت برص موه ين. الباص التالي سيصل خلال خمسة عشر دقيقة. الباص التالي سيصل خلال عشر دقيقة. مِكَوْرْمَعْ الْأُطْوَارْشَوْمَتْرُوْ متى يسافر آخر مترو؟ متى يسافر آخر مترو؟ مِكَوْرْمَعْ الْأُطْوَارْشَوْبِلَامَشْ. متى يسافر آخر ترام؟ متى يسافر آخر ترام؟ بيكون ماج أزبط وشوبس؟ متى يسافر آخر باص؟ متى يسافر باص؟ هل معك تذكرة سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ Jegyem? Ne, nem, nincs nekem. La, le, Júzsadú máj. Tadkaret szafar, la, Akkor büntetést kell fizetnie. Ivan, aleike entatva harama. Ivan, aleike entatva harama.